فخلقنا طفة علاقة، فخلقنا العلاقة مضعة، فخلقنا المضعة عظام، فخلقنا المضعة عظام، فكسون العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين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 وقل رب أنزلني مزلا مباركا وَأَن تَخْيَرُ الْمُزَالِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لآيات وَإِن كُنَّ لَمُبَتَّلِينَ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مَا لكم من إله غيره أ تتقون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 ثم أرسلنا رسلنا تتراب كلما جاء أمّة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا, فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ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 بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما طال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُوْهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ أَلَمْ تَكُ النَّعَيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فَإِنَّا ظالمون قال اغسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا آمنا وأنت خير الراحمين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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون